Amen. Mm -hmm. من عاش مع القرآن وجد أن لكل آية بل لكل حرف فيه لذة ولكل صورة فيه مزية خاصة ولذا لا يعني أجد نفسي منقادا لأن أقول سورة دون أخرى وأحدد سورة دون غيرها لكن بعض الصور قد ترتبط بذكريات معينة للإنسان يكون حفظها مثلا في جو معين حفظها في الحرم حفظها مثلا في الصغر حفظته والدته إياها ثم توفيت فيبدأ يتذكر هناك بعض الصور يعني كسورة مريم كسورة ياسين كسورة الرحمن من الصور التي وصورة طاها ايضا من الصور التي ايضا اجد نفسي يعني ميالا لها الى حد ما والقرآن كله بركة وعظمها سالله سأل يحقق لنا وياكم غاية نزوله في تدبر اياته والعيش مع ان شاء الله دائرة الشهور الاسلامية في دبي وهنيئ لكم هذه الانجازات وهنيئ لكم هذه الترتيبات الوجوه مشرحة والقلوب مسرورة والنفوس سعيدة والدعاة والقراء الذين حضروا إلى هذا المكان سروا كثيرا وانشرحت صدورهم لطيب الإقامة ولحسن الاستقبال ولجودة الترتيبات ولهذه الابتسامة المشرقة التي تعل وجوه المنظمين وحرصهم الدووب على أن يخرج هذا المشروع الرمضاني أن يرضي الله قبل كل شيء ثم أن يرضي هؤلاء المصلون الذين قصدوا بيته وهم ضيوف حرمه فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وباركة عن ابن أبو حمد الله فيكم والله يسلمون يحفظكم اختيار المسجد الذي يصلي فيه الإنسان يفترض أن ينبني على قاعدة شرعية وهي كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه صلي عند من تجد قلبك عنده مش عشان المسجد جميل أو كبير أو أحين مواقف إلا إن كانت هذه الأمور تساعد الإسعار الخشوع فهذا أيضا أولى ولو صلى الإنسان اليوم في مسجد كان كبيرا ورائعا وفخما لكنه لم يخشع فيه فلا أولى أن يصلي ولو في مسجد قديم يخشع فيه ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك ومن أعظم ما يستنفع بالإنسان أن يستصلح قلبك ولذا أفتع علماؤنا الأجلاء الكبار أن الإنسان لا حرج عليه في تتبع المساجد التي يصلي بها أصحاب الأصوات الحسنة لكن شريطة أن لا يلتفت قلبه إلى جمال الأداء عن جمال المعاني اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام